بسم الله الرحمن الرحيم وكأني من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا نعصر لهم أذن كان على بينة من ضرقه كمزين لهم سور جنة التي وعد المتقون مثل جنة التي يعبد المتكون، التي يعبد المتكون، فيها أنهم من ما غير آسى، وأنهم من لب نلم يتغير طعم، وأنهم من خميرة. وأنهار من عسل مصفا ولكن فيها منه كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولكن فيها منه كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خَالِدٌ في النار وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً